بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ ا ل إ س ل ا م المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إ م ا يبلغن عندك الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلا تقل لهما أ ف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من ا ل ر ح م ة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أ ك ل ما حرم ربكم عليكم أ ل ا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أ ر ا د أ ن ينظر إ ل ى و ص ي ة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه ف ل ي ق ر أ قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم أ ل ا تشركوا به شيئا إ ل ى قوله و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قلت الله ورسوله أ ع ل م قال حق الله على العباد أ ن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أ ن لا يعذب من لا, يشرك من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أ ف ل ا أ ب ش ر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أ خ ر ج ا ه في الصحيحين فيه مسائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أما بعد. كتاب الله. الأمور الأنبياء أممهم الإمام محمد رحمه هذا كتاب التوثيل اللغه الوهاب الله التي فيها الخلاف بعد عبد بين فيه وذكر وبين、أممهم. وقد قال الامام الشافعي رحمه الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل ل إ خ ر ا ج ا ل ب ش ر ي ة من الظلمات إ ل ى النور كان العالم جميعا ينقسمون إ ل ى طائفتين اهل الكتاب اليهود والنصارى الذين عندهم الكتب قد حرفوها و ب د ل و ه ا يخفون كثيرا منها ويظهرون ما يشاءون والله عز وجل سجل عليه في كتابه في ايات ك ث ي ر ة أ ن ه م حرفوا ما أ ن ز ل إ ل ي ه م قال تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب ب أ ي د ي ه م ثم يقولون هذا من عند الله و آ ي ا ت ك ث ي ر ة تبين أ ن ه م حرفوا و بدلوا ما أ ن ز ل ه الله إ ل ي ه الفريق الثاني المشركون و المجوس من شابههم أ ي الذين ليس عندهم كتاب هؤلاء الظلوا ل أ ن ه م كانوا على ذ ي ل إ ب ر ا ه ي م ثم حرفوا و بدلوا و عبدوا ا ل أ ص ن ا م من دون ا لله عبدوا ا ل أ ح ج ا ر عبدوا ا ل أ ح ج ا ر وهكذا أ ي أ ن البعثه ي ا ل م ح م د ي ة جاءت ل إ خ ر ا ج الناس كما عبر الله عز وجل في كتابه أ و كما ذكر الله عز وجل في كتابه ليخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور ظلمات لم يقل و من الظلام بل من الظلمات احد الظلمات بعضها فوق بعض ظلمات الكفر والشرك و الطغيان و الاعتداء بعض الناس على بعض و هكذا ف أ ن ز ل الله عز و جل هذه ا ل ب ش ر ي ة ب ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه و سلم الذي أ خ ب ر الله أ ن رسالته كانت ر ح م ة للعالمين جميعا ليست خ ا ص ة بالعرب و إ ن م ا هي ل ل ب ش ر ي ة كلها و ما أ ص ل ن ا ك الا كافه للناس بشيرا و نذيرا فكانت بعثته للعالمين جميعا ولو ق ر أ ن ا في ا ل س ي ر ة ونظرنا في ق ص ة إ س ل ا م سلمان الفارسي رضي الله عنه فقد جاء في تلك ا ل ق ص ة ا ل ط و ي ل ة التي عاشها ذلك الرجل ما يبين وضع العالم في تلك ا ل ف ت ر ة التي ب ع ت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه كان من المجوس والمجوس يعبدون النار يعني لم يدع أ ح د من البشر أ ن هناك خالق غير الله عز وجل و إ ن جحدوا فجحدوا ب أ س ن ت ه م وعطلوا الله عز وجل ب أ س ن ت ه م وهم يستيقظون بذلك في كرامه أ ن ف س ه م أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ه الخالق الرازق المكي ا م م ي ت لكن المجوس عبدوا إلهين اله النار ا ل ظ ل م ة و إ ل ه النور يعني ج ع ل و اله النور و ظ ل م ة ثم المجوس كانوا يعبدون النار وكان سلمان الفارسي من العباد وكان كما يقول أ ن ه لا يترك النار تخبو ل ح ظ ة و ا ح د ة ان يوقن النار في الليل والنهار باستمرار ولما جاء عدد من المسيحيين في تلك البلاد واختلط بهم فوجد عندهم عباده الله عز وجل لان النصارى ما كان كلهم على التكليف ق ا ل طائفه منهم كانوا على التوحيد يعبدون الله عز وجل فلما خ ا ن ط ه م و ر ا ء عبادتهم ناسبته هذه ا ل ع ب ا د ة و أ ن ه ا أ ح س ن من ع ب ا د ة النار فذهب معهم ومكث ف ت ر ة وكان عند راهب فلما حضر ذلك الراهب ب ا ل و ف ا ة طلب منه أ ن ي ص ي به ف أ و ص ى به إ ل ى راهب آ خ ر فبقي عنده حتى ح ض ر ت ا ل و ف ا ة و آ خ ر ا ل أ م ر أ و ص ى به إ ل ى راهب اللي في عمولية هو و ب ق ي عنده حتى حضرت الوفاء فطلب منه أ ن يوصي به إ ل ى شخص آ خ ر من العلماء حتى يستفيد منه ف أ خ ب ر ه حسب علمه قال لا أحدا على وجه الأرض يعبد الله العبادة الصقيحة لا يعلم أحدا يعبد الله العبادة أعلم على علمه يعلم أنه يعني أنه وجه هو يعبد يعبد حسب الصقيحة وانما الناس كلهم قد ضلوا واشركوا بالله عز وجل ولكن اخبره بان هذا الوقت الكتب الموجوده بين ايدينا تدل ان هناك نبي سيبعث ويبعث في هذه الفتره يعني حينما يضل الناس جميعا والله عز وجل لا يترك عباده هملا بدا ل ر س ل تتابع الفتره كلما ذهب رسول وذهبت ا م جاء رسول بعده فلن ك الرسول ي أ ت ي من أ م ة إ ل ا خلفها نذير فالعلامات ا ل م و ج و د ة التي يشاهدها ويعرفها من الكتب ا ل م و ج و د ة بين يديه على أ ن هذا الزمن ظل فيه أ ن ياء وقت النبي المبعوث المبشر به في كتبه فانه سيبعد ثم أ ع ط ا ه أ و ص اوصافه ف ه أي رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم وأنه يهاجد من جبال عليه وأنه وسلم من فأران إ ل ى بلد ذات نخل بين حارتين قال له إ ذ ا استطعت أ ن تلحق به ف ل ح ق به خرج يبحث وفي الطريق أ خ ذ أ خ ذ ه قطاع الطريق ل أ ن في تلك ا ل ف ت ر ة بل في عهد د حديث رسول وسلم الله صلى الله عليه علي كما حاتم لما كان أنه ع في بن ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه رجل يشكو ل يشكل فاقة الفاقه ي رضي الله عنها لا يشكو ر بيته فلم يرد عليه ي يعني ء الجوع ا ي ش فاقة يشكل جوع لكن ل ا س ويقول ن يعطي بيده بشيء عدد ما سكت يقول عليه بعد قليل دخل ا ل ج م ا ع ة شكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاع الطريق والطاعة ط ر يعرفونهم ق ت في الطريق من مر وعنده شيء أ خ ذ و ا معه بل قد يقتلونه ولن يجدوا معه شيئا وهكذا حتى في ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل م ت أ خ ر ة وفي ف ت ر ة من الزمن يمكن قبل م ئ ة س ن ة في هذه البلاد تنشر ا ل أ م ر كذلك حينما عم الجهل كان مطاع الطريق ي أ خ ذ و ن أ م و ا ل الناس في الطريق بل بعضهم يندم على الرصاص التي يطلقها على ذاك الشخص إ ذ ا لم يجد معه شيئا يعني ما يندم على أ ن ه و ي ا س ب على أ ن ه قتل نفس ا ل م ح ر م ة لكن ي س ب على هذه الرصاص التي اطلقها ولم يستمد من ر أ ي ه ا شيئا وهذا دليل الجهل فالشاهد أ ن علي بن حاتم رضي الله عنه يقول التفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ل م ي ج ي ب اولئك ل ل ذ ي شك ا ل ف ا ق ة و ا ل ذ ي ن ذ ك ر و ا قطاع الطريق وشكوا منه فالتفت إ ل ي ه وقال ل هل تعلم ا ل ح ي ر ة قال لا أ ع ر ف ه ا ولكن نبئت بها فقال له لترين ه لإطاني ا ل ض ع ي ن تنطلق من ا ل ح ي ر ة إ ل ى ا ل ك ع ب ة لا تخاف الا الله نسمع هذا التعبير و ن ت ف ب ه فيه أ ض ع ي ن تعرفون ا ل م ر أ ة التي تكون على الهوذج على البعيد وتسافر يقول من ا ل ع ي ر ة إ ل ى م ك ة لا تحفظ ا الله هذا جواب على الذين اشتكوا ب ا ل ط ا ع ا ل ط ر ي ل وكيف يكون الناس كذلك معنى ذلك أ ن قلوبهم اذا صلحت وعرفوا على أ ن من عمل ذلك العمل سيعاقب إ ن لم يعقب ا ا ل ذ ن ي ا يعقب في ا ل آ خ ر ة يمتنعون ه لذلك ويقول المسلم من تلم المسلمون من لسانه ويده متى يتلمون الناس من لسانك ويده اذا كنت تؤمن بانك اذا مددت يدك واعتديت على الاخرين فستعاقب اما في هذه الدنيا واما في الاخره وكذلك اذا طلبت لسانك وتحدثت في اعراض الناس تعلم أنك إن لم تعقب لم أنك أيضا إن فالرسول ي هذه د ن ي في ا ا فستعقب ل آ خ ف ر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لي ع د ي هذا الخوف وعدم ا ل أ م ن و الاستقرار وجد الطاعه الطريق إ ذ ا ط ا ل بك زمان لترين الضعينه تسافر من الكره ف الى ا ل ك ع ب ة لا تخاف ا ل ى الله يقول ع د ي فقلت في نفسي ف أ ي ن دعار طيب هو ط اين والدعار ع م ا ا ه يكون الدعار ط ي في ذلك الوقت الذي يصف الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيه أ ن ا ل م ر أ ة تساهر ولا تخاف إ ل ا الله يقول أين يكونون في الوقت ذلك ثم قال له ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج م ن أ كفه من ذهب أ و ف ض ة يريد أ ن يتصدق بها فلا يجد من ي أ خ ذ ذلك المال منه وهذا جواب على الذين شكوا ا ل ف ا ق ك ويقول ا الجور س ي أ ت ي وقت من ا ل أ و ق ا ت يفيض المال عند الناس حتى أ ن المتصدق إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتصدق بمال لا يجد من ياخذه ثم أ ي ض ا ذكر له ا ل ث ا ل ث ة قال ولئن طلبك زمان لتفتحن كنوز كسرى يقول قلت ك س ر بن هرمز قال نعم يقول طارت به ا ل ح ي ا ة حتى حدث ما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى أ ن ه كان من الفاتحين لكنوز كسرى فالشاهد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك في دعوته ما س ي أ ت ي ذكره في هذه ا ل آ ي ا ت ا ل و ا ر د ة في كتاب الله عز وجل سلمان الفارسي الذي ذكرنا قصته اخذ قطاع الطريق كما ذكر عديد في هذا الحديث أ ن قطاع الطريق كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ خ ذ و ن أ م و ا ل الناس ويقتلونهم و ي أ خ ذ و ن ه م أ س ر ى ويبيعونهم فهذا سلمان رضي الله عنه اخذه ل ل ه عنه أ بالطريق و أ ص ب ح عبدا مملوكا ف أ خ ذ ه بنفسه فصار يباع من سيد إ ل ى سيد إ ل ى أ ن بيع على أ ح د سكان ا ل م د ي ن ة في هذه ا ل ف ت ر ة أ ذ ل الله عز وجل ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم بهجره اي ان الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم لادخال هذه ا ل أ م ة ا ل ب ش ر ي ة كلها مما هي فيه من ا ل ظ ل ا ل وفي هذه ا ل ف ت ر ة ادل الله عز وجل رسوله بالهجره فكان هو يشتغل في بستانه الذي يشتغل فيه مع سيده والمدينه كما تعرفون جاء في الوصف هذا الذي ذكره ذلك الرجل لسلمان انها أ ر ض او بين ح ر ت ي ن ذات نخل يعني مهاجر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى بلد أ و إ ل ى م د ي ن ة ذات ن ح ل بين ح ر ت ي ن ح ر ة ا ل ش ر ق ي ة و ا ل ح ر ة غ ر ب ي ة والنخيل كما تشاهدون مازال في ا ل م د ي ن ة إ ل ى الوقت الحاضر فسمع ب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ا م إلى المدينة. وقد اعطاه ل م د وقد ي ن ة أ ذاك الرجل أ ي ض ا من أ و ص ا ف رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه يقبل الهديه ولا يقبل ا ل ص د ق ة و أ ن بين كتفيه ع ل ا م ة هو خاتم ا ل ن ج و ة فلما سمع أ خ ذ تمرا من ا ل ج س ت ا ن الذي يشتغل فيه وذهب إ ل ى ق ب ة ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل ما نزل في ق ب ة فجاء والناس مجتمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقابل ر س و ل ق د م هذا التمر ق ا ل هذا ص د ق ف ر س و ل أ خ ذ ه ووزع على الموجودين عنده ولم ي أ ك ل منه شيئا ي قلت و ق ل في ن ف س هذه و ا ح د ة ثم رجع وبعد يومين أو ك ذ اخذ أ تمرا ايضا وجاء وقال ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا ه د ي ة قال ف أ ك ل منه ثم أ ع ط ى الموجودين عنده فقال هذه ا ل ث ا ن ي ة بقيت ا ل ث ا ل ث ة وهي خاتم ا ل ن ب و ة وهو بين كتبه صلى الله عليه وسلم واضح ظاهر فصار يمشي خلف الناس وقال ف ر س و ل صلى الله عليه وسلم ا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أ د ر ك أ ن هذا الرجل يبحث عن شيء وكان في ذاك الزمن اللباس عند العرب عادتهم ازار ورداء ما في مثل هذه الثياب عندنا ا ل آ ن يعني انسان مربط لا يمكن أ ن يظهر منه شيء مثل ا ل إ ح ر ا م للحج حينما ت ح ل م عندك إ ز ا ر ورداء ه ذ ا ء يمكن ترخيه و م م ك ن ان تبقى على ك ت ف ي ن فلما راه عرف أ ن ه يبحث عن شيء ف أ ر خ ى الرداء عن ظهره أ ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما شاهد تلك ا ل ع ل ا م ة أكب ينقبله بالرسالة على عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويشهد له ويشهد فسلمان الفارسي كما عرفنا هذه ا ل ق ص ة أ ن ه ارتحل من بلد إ ل ى بلد يبحث عن الدين الحق والله عز وجل وفقه ولكن ا ل ق ص ة أ ن البلاد كلها والناس كلهم قد غيروا و بدلوا إ ل ا بقايا من أ ه ل الكتاب كما جاء في صحيح مسلم أ ن الله نظر في قلوب الناس فوجدوا ك ل ه م قد غيروا وبدلوا إ ل ا بقايا من بني إ س ر ا ئ ي ل وحينما قال صاحب ع م و ر ي ة لا أ ع ل م أ ح د على وجه ا ل أ ر ض هو كما قلنا عبر عن علمه و إ ل ا كان صاحب ا ل ح ب ش ة النجاشي كان على الحق بدليل ا ل ه ج ر ة التي هاجر أ ص ح ا ب ه صلى الله عليه وسلم ع ل ي ه إ ل ى ا ل ح ب ش ة ولما جاء كفار قريش يريدون أ ن يستعيدوا الذين هاجروا ودعوا ا على انهم أ ب ق و ا يعني كالعبد الابق ا ن ف ا ر من سيده وجعفر كان موجودا مع أ و ل ئ ك ولما جاءوا إ ل ى أ م ي ر ا ل ح ب ش ة للنجاشي وملك ا ل ح ب ش ة و أ خ ب ر و ه ان فيه ج م ا ع ة م و ج و د ة عندكم هنا صابئون مفسدون يعني يخرب عليه جماعته وكذا وهو رجل كما أ خ ب ر ه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن الناس لا يظلمون عنده فدعاهم و س أ ل ه م ماذا عندهم ف أ خ ب ر و ه برسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ه بعث من الله عز وجل ودعاهم إ ل ى توحيد الله ف ا د ع ا أ و ل ئ ك على أنهم يتكلمون في عيسى ق ا ل و ا أ ن الرسول ه ذ الذي ا دعانه الرسول يتكلمون في عيسى ويقولون فيه كذا وكذا فطلب من جعفر أ ن يسمعه ماذا يقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في عيسى ف ق ر أ عليه س و ر ة مريم ا ل ت ي جاء ف ي ه وصف عيسى عليه السلام كيف كانت ولادته فلما ق ر أ صدر تلك ا ل س و ر ة وجاء على وصف عيسى عليه السلام قال لم يجد مما جاء في وصفه الصحيح مثل هذه يعني خد عد أو سغير خده من الشاهد أ أي أن ر رسول الله صلى الله عليه ما وسلم جاء الله الله الحق ا به هو صلى ل من هذا على أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كلفه ربه بماذا ب د أ في دعوته الناس الله عز وجل اخبرنا في كتابه ب أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كلف ب ا ل د ع و ة جاء الى الناس وقال لهم قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله تبركوا م ق ل و ل الله إ ه إ ا ا ل ل تبلكم اخبر ل ل ه أ عن قولهم هذا أ ي برعد ا ل ردهم قالوا أ ن جعل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا إ ن هذا لشيء عجاب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ي ق ل ب من الناس أ ي شيء غير أ ن يقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ولكن ي ل لك و ن هناك م ر يمكن ن ك و ن هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ا ي ك و م ه ث م بعد ذ ل ك ت ن ت ش ر ا ل د ع و ة ف ر س ل بعث ل ل ع ا ل م ي ن ج ن ي ك ا ك ا م يمكن ان يكون هناك امر ي ن ان ن ه ا ل امر ي ن ان يكون ه ا ك امر ي ن ان ي ك و ه م ر يمكن ان يمكن ي م ن ان ي ك و هناك ا ه ر م ن ان ي ه ك ن ان ل م ك ن ان ي م ان ي م ك ان ي م ك ان يمكن ان يمكن ا م ن ا ي م ان يمكن ان يمكن ع م ن ه ا لان الهدايه ة هدايه التوفيق بيد الله عز وجل فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما عليه إ ل ا ان يدعو الناس اما قلوب الناس فهدايه ي إلى الله عز وجل ه عز ف الدلاله هدايه الدعوه هدايه الارشاد توجيه النفي والخير هذا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اتباعه من بعده أ م ا ه د ا ي ة التوفيق فهذا أ م ر ه إ ل ى الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي من يشاء ب ق ض ل ه ورحمته ويضل من يشاء بعدله وكلمته ل أ ن الله لا يظلم احدا هذا الكتاب الذي بين أ ي د ي ن ا ف ع ل ي هذه ا ل م ق د م ة القصيره سمعته عنما هو ي كتاب التوحيد كتاب الكتاب معناه المكسوب أ ي الشيء المكسوب والتوحيد مصدر من وحد يوحد اي ع ل ى الشيء واحدا ف ا ل ك ت ا ب سماهم كتاب التوحيد أ ي جمع فيه ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث الثابته ع ى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على توحيد الله عز وجل و أ ن ه هو ا ل إ ل ه المعبود والتوحيد إ م ا توحيد ا ل ر ب و ب ي ة أ و توحيد ا ل أ ل و ه ي ة أ و توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات فهذه ا ل ك ل م ة ا ل توحيد هنا تقسم إ ل ى ثلاث أ ق س ا م توحيد ا ل ر ب و ب ي ة لم يخالف فيه أ ح د من البشر أ ي ا ل إ ي م ا ن ب أ ن الله هو الخالق الرازق المحيي ا ل م م ي د المدبر كل البشر يؤمنون بهذا التوحيد والله قال عن مشركي العرب ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولوا لا ل ل ه ما في أ ح د يقول خلقت نفسي ولا خلقت ابني ولا خلقت دابتي كلهم يعترفون ب أ ن الله هو الخالق وحده هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه ف ا ل ل ه عز وجل حينما ذكر السماوات و ا ل أ ر ض والجبال والبحار و ا ل أ ش ج ا ر وكل شيء قال هذا خلق الله اروني ماذا خلق الذين من دونه يعني هذه الآله التي هروني المعبوضة تدعونها من دون الله عز وجل أروني أي شيء خلقته من هذه الآلهة الله خلقته هذه اي وجل الموجودات كلهم من يعترفون عز عز الموجودات وجل شيء خلقها نجد بعض آ ي ا ت فيها ك ل م ة الخلق مثلما في ق ص ة عيسى إ ن ي أ خ ل ق لكم من الطين كهيئه الطين ف م عن م ن ى الخلق هنا الخلق معناه ا ل إ ي ج ا د من عدم فالذي يوجد من العدم هو الله عز وجل أ م ا الخلق فهذا بمعنى التصوير يعني شيء موجود يقول أخلق لكم من الطين الطين أخلق خلقوا لكم من من خلقه اذا هذه ا ل م ع ج ز ة ت جعلت لذلك النبي حتى يبين لمن بعث فيه أ ن ه رسول من الله عز وجل وكذلك قال يحيي الموتى ولكن قال ب إ ذ ن الله يعني ما يحيي الموتى من نفسه هو يحيي باذن الله وهذه من المعجزات التي جعلت لعيسى عليه السلام ولكن ي ق و م ن بان ي ق م ن بان يقومون بان يقومون ب ا ف ي ق و ن ب ي ق و ن ب ي ق و بان ي ق و م ن بان يقوموا ب ا ل يقوموا بان يقوموا بان ي و م و ا ب ا يقوموا بان ي ق م و ا ب يقوموا بان يقوموا بان يقوموا بان ي ق و و ا بان ي ق و م ف ا ب ا يقوموا بان يقوموا ا ن يقوموا بان ي ق و و ا بان يقوموا بان ي ق ا بان يقوموا بان ي ق و م و ن ق و ا ل ا ن ي ق و ا ب ا ي ق م ا ب ن م ا بان م و ا بان و م و ا بان و م ل ا ب ا و م و ا م ا ع د ا ذلك ن ج د في آ ي ا ت و ف ي ب ع ض ا ل ق ص ص مثلما قال عبد المطلب حينما جاء إ ب ر ا ه ي م معهم لهدم ا ل ك ع ب ة ل أ ن ه حينما بنوا ذاك البيت في صنعاء و أ ر ا د أ ن يصرف العرب إ ل ي ه وواحد من العرب من الذين هم متعلقون ب ا ل ك ع ب ة على ش ر ك ه وعلى ما هم فيه يعني حنك من ذاك الرجل الذي يريد يصرف الناس إلى تلك ا ل ك ع ب ة التي بناها و أ ص ل ح ه ا وزينها ف ي ذ ث ر و ن في ا ل ق ص ة أ ن ه تسلل الاب الى تلك ا ل ك ع ب ة ودخل فيها وتعوض فيها ه يريد يعمل انتقاما لكعبته التي بناها و أ ر ا د أ ن يدعو الناس إ ل ي ه ا ف ت ح ر ز الموجودين في م ك ة لان ما عندهم ا ل ق د ر ة التي تدفع هذا الرجل وما معه ثم ذهبت قبل لعبد المطلب فذهب يبحث عنها فلما راه قائد الجيش و ر ا ء يعني صورته وشكله دعا و س أ ل ه عن أ ي شيء تبحث وماذا تريد فقال له يعني هناك عندي إ ب ل أ خ ذ ت فانا أ ب ح ث عنه فمتعجب منه يقول أ ن ا جئت ل أ ه د م بيتك هذا الذي ت ف ت خ ر به و أ ن ت الان تبحث عن الابل فقاله الكلمة المعروفة انا ل ل المعروفة ك م ة أ رب إ ب ل ي وللبيت رب يحميه يقول انا ما عندي ق د ر ة حتى أ ق ا ب ل ك بها ولكن البيت هذا ه ذ ا ب ي ت الله والله عز وجل عز س ي ح م ي فيقول أ ن ا رب إ ب ل ي يعني مالكه ع ما ن ه ا م و رب خ ل ق ه البيت م ا ك ف ر ا ل ب رب المال رب ا ل س ي ا ر ة هذا معناه المالك لهذا الشيء وهذا الملك الذي يطلق في ا ل ل غ ة على الربوبيه ليس ملكا كاملا من جميع الوجوب ل أ ن المال الذي تعطاه وتصير أ ن ت مالكه ليس لك التصرف فيه المطلق إ ذ ا عندك مال م ا يجوزك ت خ ل ق ه إ ن م ا التصرف فيه التصرف الشرعي والمال مال الله فالله عز وجل هو الذي منحك هذا المال وكذلك أ م ر ك ب أ ن تتصرف فيه التصرف المعروف أ م ا الرب المالك المتصرف هو الله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء إ ذ ن توحيد ا ل ر م و ب ي ه تعريفه هو توحيد الله عز وجل ب أ ف ع ا ل ه ما هي أ ف ع ا ل ه الخلق والرزق و ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ م ا ت ة أ ي لا نشرك مع الله شيئا في جميع هذه المخلوقات فنؤمن ب أ ن الله عز وجل هو الرب المالك المتصرف في هذا الكون كله وقد أ خ ب ر عن ص ف ة الخلق وتحدى بها ا ل ب ش ر ي ة جميعا أ و ا لو اجتمعوا و ا ل آ ل ه ه ا ل م ع ب و د ة من دونه أ ن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اذا ص ف ة الخلق هذه خ ا ص ة بالله عز وجل لا يشارك و ن فيها أ ح د وقلنا على أ ن ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة لم تدع ي على أ ن ه ا خلقت شيئا من هذه المخلوقات و ل د ع ا ح ت ى أ ن ه خلق نفسه ولا دابته لكن في بعض الطوائف الذين خرجوا على المنهج الصحيح السليم جعلوا لله الصفة شركاء في في بعض خرجوا هذه الصفة التي اختص الله بها عز وجل ولم ي ش ا ر ك فيها أ ح د ولم يدع ي أ ح د من البشر أ ن هناك شريك لله عز وجل في الخلق و ا ل إ ي ج ا د ه من ادعى وسلب الله عز وجل ا ل ر ب و ب ي ة ا ل م ط ل ق ة وادعى هو لنفسه أ ن ه الرب كما قال فرعون هو لم يدع ي هذا وهو م ت أ ك د من د ع و ة بل قال ذلك وهو يعلم أ ن ه كاذب في تلك ا ل د ع و ة قوله ما علمت لكم باله إ ل غيري وقوله وما رب العالمين حينما يرد على موسى عليه السلام الله قال عنه كما ح ك ى الله في كتابه قال وجحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م ظلما وعلوا يعني هم جحدوا وجحدهم هذا ب أ ل س ن ت ه م اما في ق ر ا ر ة أ ن ف س ه م ف ه م يعلمون أ ن الله هو الخالق الرازق ا ل م ح ي المميت و أ ن ه هو اله العالمين و أ ن ه هو رب العالمين ف ق و ل ما علمت لكم من اله غيره و كاذب ف ي ذ ا ا ل يعلم أ ن هو نفسه م أ ل و ف و أ ن له إ ل ه ي ع ب د ه أ و ان له إ ل ه يتصرف فيه و إ ن كان كفر به و ق ص ة النورود أ ي ض ا مع إ ب ر ا ه ي م في الإحياء قصة وقد ا ا ل إ ي م ن و قلنا على أ ن ما منحه الله عز وجل لعيسى عليه السلام ما هو إ ل ا به إ لله عز وجل ف ذ ل ك الرجل أ ي ض ا لما إ ب ر ا ه ي م دعاه إ ل ى توحيد الله عز وجل و إ ل ى ا ل إ ي م ا ن به ولترك إ ى ما هو عليه وقال رب الذي أ د ع و ك إ ل ي ه والذي يحيي ويميت ل أ ن ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ م ا ت ة هي لله عز وجل كون س ن ب ت إ ن س ا ن ا هذه ليست ا م ا ت ة ا ل إ م ا ت ة هي سلب ا ل ح ي ا ة ممن منعها هذا اعتداء قتل ذلك الرجل فسمى ذاك الرجل هذا العمل إ م ا ت ة ل أ ن ه قال أ ن ا أ و ي و أ م ي ت أ م ا الاحياء ففسره ب أ ن ه أ ح ض ر رجلين و الرجلان خلقهما الله عز وجل ليس له دخل ب إ ي ج ا د ه م ا ولا خلقهما ثم قال لهذا إ ذ ه ب فتركه حيا يقول أ ح ي ا ء والثاني قتله يقول أ م ا ت ه فهو فسر الاحياء و ل م ا ت بهذه ا ل ص و ر ة و لكن إ ب ر ا ه ي م الله عز وجل قد اتاه ب ح ج ة يعني الحجه الواضحه ا ل ب ي ن ة فانصرف عن أ ن يجادله في أ ن هذا العمل الذي عملته ليس هو ا ل إ ح ي ا ء و ا ل م ا لأنه م ا في ه ذ ا ا لان ج ب لأن الحاضرين سيشهدون له ب أ ن هذه ا ل إ ح ي ا ء و الاماته لكن قال له ان ربي الذي ادعوك اليه ان تؤمن به هو الذي ي أ ت ي كل يوم بالشمس من المشرق ف أ ت ي بها من المغرب الله عز وجل قال ف م ه ي الذي كفر لم يستطع أ ن ي أ ت ي بها من المغرب يعيدها ل أ ن المصرف في هذا الكون هو الله هو الذي ا ت ص ر ف في هذا الكون هو الذي جعل ا ل أ م و ر ت م ش ي بهذا النظام المسكن المكتب الله عز وجل أ د خ ل كل شيء إ ذ ن هذا الذي ادعى تلك ا ل د ع و ة بطلت ل ج س م ل أ ن ه فسر محتوى ا ل إ ي م ا ت ه بغيرها أ ي بدعوى من عند نفسه ودعواه ليست ص ح ي ح ة إ ذ ن المشركون و ا ل أ و م ا ل س ا ب ق ة كلهم يؤمنون بتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة أ ن ا ذكرت أ ن هناك ط ا ئ ف ة من ا ل ف ر ك التي أ خ ط أ ت الطريق وظلت في قولها أ ن ه م قالوا أن ان ل يخلق ع ع ب د ف العبد يخلق فعلا على أ ص ل فاسد بنوا عليه هذه ا ل م ق و ل ة وهو انهم جعلوا لافسهم قصور خ م س ة ومنها ان العبد يخلق فعله ب ح ج ة أ ن ه م لو قالوا أ ن الله عز وجل هو الذي خلق فيه تلك ا ل م ع ص ي ة فكيف يعاقبها عليها فهذا يكون ظلم في تصورهم أنه ما دام أن العبد تلك المعصية يكون يرتخب تلك أن ظلم من قتل أ و زنا أ و س ر ف ة أ و أ ي ك ب ي ر ة من الكبائر إ ذ ا كان الله خلق هذا العمل فيه فمعنى ذلك أ ن ه ظلم له إ ذ ن كيف ننجه الله عن الظلم يقولون نقول أ ن العبد يخلق فعله وكلامهم مردود بالنصوص الوردة في كتاب الله عز وجل وأقول كتاب الكتاب الله لطلاب العلم أن الصغير الذي ألفه البخاري هذا أن في عز بعنوان خلق أ ف ع ا ل العباد رد على هذه ا ل م ق و ل ة ا ل ف ا س د ة والله عز وجل قال في كتابه والله خلقكم وما تعملون الله خلقكم وخلق ع م ل ا فالعبد فاعل وعده ن ا ل ق د ر ة التي م ن ح الله إ ي ا ه ا وجعله ا ل ح ر ي ة فهو الذي يفعل العبد هو الذي يصلي العبد هو الذي يزكي العبد هو الذي يقتل العبد هو الذي يدرك هذا العمل فعله العبد ب طوعه و ا خ ت ي ا ل ه لم يكن مجبورا عليه و إ ن م ا الله عز وجل بعث رسله و أ ن ز ل كتبه وبين للناس طريق الخير والشر والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فالرسل بين للناس طرق الخير وطرق الشر و ا ل إ ن س ا ن الله عز وجل عز منحه العقل الذي ع ق ل ل ا يميز به بين الضار والنافع اذا سلب عقله رفع عنه التكليف يعني العبد لا يكون مكلفا إ ل ا إ ذ ا كان عاقلا من سلب عقله رفع عنه التكليف إ ذ ا هو عاقل يقدم على تلك ا ل م ع ص ي ة باختياره بطوعه برغبته بل يستعد من بيته إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعتدي على آ خ ر يستعد بسلاحه و بما معه ثم يذهب الى ذلك الشخص الذي يريد أ ن يعمل ق ل ه أو أن يريد ي معه ما يريد فالشاهد أ ن العبد هو الذي يفعل هذا الفعل الذي يفعله لا يمكن أ ن يخرج عن تقدير الله عز وجل وهذا تكون هذا سيأتينا الآيات التي الدرس في آية في من وفي وقضى ف ي ا ل ربك ل ا تعبدوا الا إ ي ا ه ل أ ن ف ي ق ض ا ء شرعي و ق ض ا ء كوني فالقضاء الكوني هذا لا يتخلى ما قدره الله كونا وقضاه في هذا الكون لا يمكن أ ن يتخلى أ م ا القضاء الشرعي فهذا قد يقوم به من كلف به وقد يخالف به فالشاهد أ ن هؤلاء قالوا ان العبد يخلق فعله وعرفنا أ ن كلامهم هذا م خ ا ل ف لنصوص الكتاب و ا ل س ن ة و ل ل ف ط ر فالعبد يعمل والله عز وجل هو الذي أ ق د ر ه على ذلك العمل وقدره عليه فهو ي ب ت ك ب ه باختياره والله عز وجل لم يجبره على ذلك العمل وقوله تبارك وتعالى, وتعالى وما ت ش ا ء و ن إ ل ا أ ن يشاء الله تبين على أ ن م ش ي ئ ة العبد م ر ت ب ط ة ب م ش ي ئ ة الله عز وجل فلا يمكن أ ن يعمل شيئا والله عز وجل لا يريده كونا و ق د ر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أ ي أ ن غ ز ر ة العبد ومشيئته لا تغلب م ش ي ئ ة الله عز وجل ل إلى الشيء الذي هنا هذه الآية أثبتت المشيئة للإنسان الإنسان تشاء هنا يشاء ويختار ي هذه أثبتت م و ع لكن هذه المشيئه لا يمكن أ ن تنفذ إ ل ا إ ان شاء الله عز وجل أ ي أ ن ما تتطرق فيه لا يخرج عن ق د ر ة الله عز وجل وعن تقديره في الكون عليك أ ن تعمل ذلك ولهذا لما تحدث الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ق ض ي ة القدر وقال الله عز وجل في كتابه فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير س أ ل ا ل ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ق ا ل هل ا ل ع م ل الذين ع م ل ه في ش ي ء م س ت أ ن ف م س ت ق ب ل أ و في ش ي ء ق ت ب و ا م ن ه ق ا ل ب ل ف ي شيء ق ا ل ف ل ي ق ض و ل ج ن ه ل ي ق ا ا ل ه عز و ج ل ق ا ل ف ي ك ت ا ب ه ف ر ي ق ف ي ا ل ج ن ة و ف ر ي ق ه ف ي ا الجنه ي ع ن ي خ ل ق ج م ا ع ل ل ا ل ن ا ر و خ ل ق ج م ا ع ل ل ا ل ج ن ة و ذ ل ك بعلمه وحكمته وارادته فالصحابه س أ ل و ا هذا السؤال ففيما العمل م دام فريق في الجنه وفريق في السعير خلاص ما ي ح ت ا ج ع م ل عن الجنه وعن النار ر وقال الرسول عليه الصلاه والسلام لا اعملوا فكل ميسر لما ق ل ق له اي المطلوب ا ل إ ن س ا ن أ ن يعمل أ م ا التوفيق إ ل ى العمل الصالح إ ل ى ا ل خ ا ت م ة التي يختب له بها ا ل ح س ن ة فهذا هو إ ل ى الله عز وجل إ ذ ن العبد ما عليه إ ل ا أ ن يعمل وتعمل بشيء أ م ا م ه و ا ل س ن ة م ب س ر ة و و ض ح ه لكتاب الله إ ذ ن ما على ا ل إ ن س ا ن إ ل ا أ ن يعمل أ م ا ا ل خ ا ت م ة فهي بيد الله عز وجل في حديث عبد الله بن مسعود وهو سعيد بخالي في ق ض ي ة القدر أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل ن ط ف ة إ ذ ا مكثت 120 ل ي ل ة في الرحم ي أ ت ي الملك ويؤمر بكتب أ ر ب ع كلمات بكتب رزقه و أ ج ل ه وعمله وشقي أ و زيد هذا شيء منه شيء مفروغ ا ل ر ن ك المقدر لك لن تجد اكثر مما كتب لك لو عملت ما عملت في هذه الدنيا تريد ان تكون ا غ ل ى العالم ما تستطيع الا ما قدره الله لك ولهذا ليس للمرء ان يجلس ويقول رزقي س ي أ ت ي ل أ ن الرسول عليه الصلاه والسلام بين هذا وقال لو توكلتم على الله حق توكله ل ا ر ج ل كما يطلب الطير تغدو خماصا وتروح بطانه تغدو خماصا خماصاً يعني ج ا ئ ع ة بطونها ف ا ر غ ة تذهب د و بمعنى ت في الصباح في الغدوه تبحث عن الرزق ثم تعود بطونها م م ت ل ئ ة يعني ما جلست في أ و ك ا ر ه ا وتقول ل ل سياتي كما يقول بعض الدراويش ا ل ص و ف ي ة يعني نجلس خلاص يعني ما في عمل لا العمل للدنيا لا بد منه ولكن ا ل إ ن س ا ن ما يجعل همه كله الدنيا الله قال ولكن فنصيبك من الدنيا و أ ح س ن ك ما أ ح س ن الله إ ل ي ه فلا بد له ان نجمع بين ا ل أ م ر ي ن وهل هي ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ج م ا ع ة وقد تكرر هذا السؤال أ ك ث ر من م ر ة من أ ع م ا ل ه م أ و من مناهجهم إ خ ر ا ج الدنيا من قلب ا ل إ ن س ا ن يعني عندهم حائدات ست وهذا ن إ ل ي ا منها يخراج الدنيا من قلب الإنسان من ه قلب الكلام م خ ا ل ف لنفوس ا ل ش ر ي ع ة الله يقول في كتابه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه, أعدوا لهم ما من قوة. يعني بعد ق و ة ا ل إ ي م ا ن إ ع د ا د الناحيه ا ل م ا د ي ة لنقرؤوا من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و ع د و ف أ ن ت إ ذ ا جلست درويشا واخرجت الدنيا من قلوب الناس تركت ا ل أ م و ا ل هذه ي أ خ ذ ه ا ا ل آ خ ر و ن وجلست بما ستعد القوه ل أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م باي شيء جهز للجيش أ ل ف بعير من ماله الخاص معنى أ ن ه مال وجاء ب س ر ة ك ب ي ر ة من الدراهم ف ص ب ه ا ف ي ن ه صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان بعد ذلك الشيء من أ ي ن اجابه هذا المال هل ر س و ل حرم على هذا المال لاجماع اخرج الدنيا من قلبه هل عثمان يعني ترك ما يجب عليه لله عز وجل و ا ل ه م ك في الدنيا لا ف ا ل إ ن س ا ن يجمع بين عمل الدنيا وعمل ا ل آ خ ر والمسلمون لا بد أ ن يكونوا كذلك لا يكونوا اقوياء إ ل ا إ ذ ا عملوا أ م ا إ ذ ا ت د ر ش و ا كما يقولون هؤلاء الدنيا من قلوب الناس ضاعوا وصاروا ل ق م ة س ا ئ غ ة وكما تعرفون ا ل آ ن أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م يتكالبون عن المسلمين من كل مكان مع القوى ا ل م و و ج د ة ا ل ق ل ي ل ة ا ل م و ج و د ة عند المسلمين أ و ل ئ ك تعرفون ما عنده م إ ذ ن الله عز وجل أ م ر عباده المؤمنين أ ن يعدوا ما استطاعوا منكم وما استطاعوا لا يكلف الله نفسا الا وسعا فالشاهد على أ ن ما كتبه الله عز وجل ل ل إ ن س ا ن من الرزق وهذا هو السبب الذي جرنا الى هذا الحديث المكتوب لك س ي أ ت ي ك ولكن بالسبب بالعمل ا ل ل يقول ه ف ر أ ي ت م ما تحرضون اانتم تزرعونه أم نحن زارعون هنا أ ث ب ت لك الحرب أ ف ر أ ي ت م ما تحرضون ثم قال أ ن ت م تزرعونه أم نحن زارعون يعني أ ن ت ما عندك إ ل ا السبب حرثت ا ل أ ر ض أ ث ب ت الله لك الحرب ولكن من الذي ي ن ب ت ذلك الزرع من يوصله إ ل ى اداه الحصيله منه هو الله عز وجل إ ذ ا لا بد من السبب و ا ل أ س ب ا ب هي من صميم التوحيد هل سنراه أ و ل ا د يقول يجلس ما يتزوج و ي ح ص ل أ و ل ا د لا ل أ ن ه لا بد أ ن يعمل ذلك ا لسبب أ م ا الذي خلقه الله عز وجل وهو القادر على ذلك يعني نحن لا نمانع ولا نعترض ولا نقول الله قادر على كل شيء لكن جعل لكل شيء سببا مريم قالو هزي إ ل ي ك بيد ع ا ل نحلت ساقط عليك رطب من ج ن ي د ك يعني ما جلست والرطب جا اليه انت ا ل آ ن موجود أ م ا م ك ا ل م ع د ة ل ل أ ك ل الغداء أ و العشاء أ و الفطور لا بد أ ن ت د ي م ل لا بد أ ن تعمل م ا يمكن ان ي أ ت ي ك وينزل في فمك لا بد من عمل ا ل إ س ب ا ب طالب العلم يريد ان يكون عالم ينام ويزيد الوحي ينزل عليه ما يمكن لا بد أ ن يشتهد و ي ق ر أ ويسهر الليل حتى يكون ع اي ل م ا وهكذا أ أ ن ا ل أ س ب ا ب التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون هي من صميم التوحيد فمن ترك ا ل أ س ب ا ب ضيع التوحيد من قال أ ن ه متوكل على الله ولم يعمل فهذا متواكل فالتوكل على الله أ ن تعمل وتعلم ان ذلك الشيء لا يكون إ ل ا ب إ ذ ن الله لما دخل الصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه راحلته فقال له أ ع ق ل ه ا أ و أ ت و ك ل العقل تعرفونه عنده راحله جمل أ و ن ا ق ة راكب عليها ثم لما جاء قال اعقلها حتى ب ل يرمطها ح ما تتحرك أ و يتوكل قال أ ع ق ل ه ا وتوكل أ ع ق ل ه ا أ ع م ل السبب وتوكل على الله ل أ ن ه قد تعمل السبب ولا ي أ ت ي الشيء الذي تريده اذا لا بد من العمل ولا بد من السبب ولكن لا ي أ ت ي ك إ ل ا الذي كدره الله لك إ ذ ن في حديث عبد الله بن مسعود أ ن الله عز وجل أ م ر الملا أ ن يكتب لكل واحد م ن ه رزقه وأجله وعمله أ ج ل ه و وشقي أ و سيدي هذا شيء مفروغ منه إ ذ ن ما علينا إ ل ى العمل ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة حينما س أ ل ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم ففيما العمل قال اعملوا فكل المسر لما كلك له من يعلم منا أ ن ه كتب أ ن ه ش ق ي أ و سعيد هل في أ ح د يعلم لو كنت تعلم ممكن لكنك ما تعلم ل أ ن هذا العلم إ ل ى الله عز وجل ولو كان هذا العلم عند الناس ما استمر اهل ا ل ص ل ا ة ومن لهم ا ل ج ن ة في العباده يقولون خلاص نرتاح انا نعرف اننا إ ل ى ا ل ج ن ة ولا أ ت ع ب ا ل آ خ ر و ن انفسهم لنعرفوا إ ل ى النار لكن هذا العلم اختص الله به عز وجل لم يطلع عليه أ ح د ولهذا ننظر في الحكم في بعض ا ل أ ن و ا ع من العبادات التي فيها ا ل أ ج ر الكثير الله عز وجل لم يعينها في وقت محدد في س ا ع ة م ح د د ة و إ ن م ا جعلها مبهمه من أ ج ل أ ن يشتغل هذا الرجل ويعمل لانها ل ق د ر أ ق ا ل ع ب ا د فيها خير من أ ل ف شهر الله ع ز وجل ب ي ن ن على أ ا على الرسول نشان صلى ل ه ع ل ي ه وسلم أ ن ا تكون في السبع ل خير ر رمضان من هل ه في واحد و ع ش ي في اتنين ن وعشرين خ من س و ع ش ر ي م الف حد محددة يبين ما هو و ا الساعة محددة بعينها لو كانت الساعة محددة بعينها يجتمعا لو محددة محددة أنك ي ي هذه اللحظة ثم خلص مع السلامة خلص ثم مع م ش و ن ولكن الله عز وجل ما حددها لهم ب س ا ع ة م ع ي ن ة إ ن م ا جعل في هذا الوقت حتى ي ش ت ه د العباد في ا ل ع ب ا د ة ويستمر في عباد الله عز وجل كذلك ا ل س ا ع ة التي هي يوم ا ل ج م ع ة أ ي ض ا مهم ي حتى د ل ح ظ ة م ع ي ن ة و إ ن م ا في اجتهادات من الناس ق ا ل و ا هي في وقت كذا و فيشاهد وقت كذا ف من هذا أ ن هذه من حكم الله عز وجل ل ل إ ن س ا ن حتى ي س ت م ر والله عز وجل قال لرسوله فاعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين ما متى تموت تدري ما ومن هنا أ و ج ه كلمه للشباب الشباب ومع ا ل أ س ف كثير من الشباب ماهم موجودين يجب لكن ذ ل الشباب هنا إن شاء الله يحذفونهم الشباب الشيطاني ل ع ب عليهم ويقول لهم أ ن ت م مازلتم في مقتبل العمر ر اشتغلوا ا واعملوا وكذا حتى إ ذ ا ك ب ر ت بعد ذلك تتوب وترجع الى ا ولو كان عندك ضمان أ ن ك ستبقى حتى تصل إ ل ى العمر المحدد م ا يخالط لكن قد تموت إ ذ ن الموت ا ل إ ن س ا ن ما يدري عنه متى في أ ي ل ح ظ ة ي أ ت ي الموت اقرب الانسان من شراكه الآن ل لحظة و ع ي ذلك ل أ ن ه ما يدري متى ي أ ت ي ه ذلك ا ل أ ج ل المحدد إ ذ ا الرزق ما قلنا محدود ا قلنا م وكل فريق ميسر لما قلق له ولهذا قال ر س و ل عليه الصلاه والسلام في ذاك الحديث ل ل ص ح ا ب ة الذي اقاله ف ي م ا العمل قال اعمل ه ك ل ميسر لما قلق له ثم ذكر حديثا آ خ ر إ ن أ ح د ك م ليعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وكذلك العكس إ ن أ ح د ك م ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إ ل ا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل ا ل ج ن ة فيدخلها هذا يعمل بعمل اهل النار وهذا يعمل بعمل اهل ا ل ج ن ة ثم الكلام هذا الذي ذكره لسبب كان أ ي ض ا وهو أ ن رجلا يسمونه قزمان جاء و ا ل م ع ر ك ق ا ئ م ة بين المشركين والمسلمين فدخل يقاتل و أ ب ل ى بلاء حسنا قتل كثيرا من الناس فقال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ب ل ى مثل فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق عن الهوى إ ن ه من اهل النار فتعجب الناس ي ق وكيف يكون من أ ه ل النار ويعمل بالمشركين هذا العمل فقال أ ح د ه م أ ن ا لكم به أ ن ا س أ ت ا ب ع هذا الرجل فصار ي ت ا ب ع ه بالمعركه هو يقتل ويغلبون في فيه فكثرت ي ه ا ل ج ر ا ح ة يعني بسيو ا ل ف برما ا ل حتى أ س خ ن ت ه يعني جسمه كله مهلها فالرجل لم يصدق حتى يموت شهيدا و إ ن م ا أ خ ذ سيفه ووضعه في صدره واتكا عليه حتى طلع من ظهره ف م ا أ ي أ ن ه قتل نفسه ومن قتل نفسه ا ل ص ح ا ب ة يعلمون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه في النار فجاء يركض إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أ ش ه د أ ن ك رسول الله فقال وما ذاك يعني هل أ ن ت في شك قال إ ن الرجل الذي قلت إ ن ه في النار قتل نفسه فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إِنَّ أَحَدَكُمْ أَهْلِ لِيَعْمَلْ بِعَمَلِ ان ل ج ة يعني احدكم ل ل الكفار من عمل أهل الجنة ق ت في من إِنَّ أ ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه, وبينها إلا يعني لا يعني حتى ما يكون بينه وبين ا ل أ ج ل الذي سيحضر ويموت ويدخل ا ل ج ن ة ما بينه وبينها الا ذراع فيثبت عليه الكتاب الذي ورد في قوله تبارك وتعالى فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير وقوله عليه الصلاه والسلام ذلك الحديث إ ذ ن قال رسول الله, جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ح د ك م ليعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة يعني في نظر الناس وفي أ ع ي ن الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل النار فيدخلها ثم رجل آ خ ر أ ي ض ا و الحديث هذه في الصحيح جاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر مشركا وقال له أ ق ا ت ل أ و أ س ل م يعني هل أ د خ ل ا ل م ع ر ك ة و أ ق ا ت ل أ و أ س ل م قال لا اسلم فشهد لله ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولرسوله بالرساله ثم دخل ا ل م ع ر ك ة فقاتل فقتل ذ ن هذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحنكم ليعمل م ع م ل اهل النار يعني الكافر يستمر على كفره وفي آ خ ر ل ح ظ ة قبل أ ن ي أ ت ي ه الموت يسلم و ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله فهذا أ س ل م وقتل شهيدا ولم يصل ي لله ر ك ع ة وكان من اهل الجنه ولهذا عمرو بن العاص لما جاء و اراد ان يبيع ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عمرو بن العاص و عبد الله بن عمرو بن العاص عمر فلما مد يده إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم ومد ر س و ل إ ل ه يده ق ب ض يده فقال الرسول ماذا يعني لماذا قال أ ر د ت أ ن أ ش ت ر ط قال ماذا تشترط قال أ ش ت ر ط أ ن يغفر الله لي ذنوبي ل أ ن ه على كفره كان يرتكب كل الجرائم هو كافر ولكن أ ي ض ا هناك جرائم أ خ ر ى يرتكبها فقال أ ر د ت أ ن أ ش ت ر ط أ ن يغفر الله لي ذنوبي ا ل حديث صحيح مسلم فقال ه أ م ا علمت أ ن ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله و أ ن ا ل ت و ب ة تجب ما قبلها يجب معنى يزيل ويذهب أ ي أ ن ك إ ذ ا ا س ل م ت كلما ارتكبته في حال كفرك يذهب فتصبح مسلما إ ذ ن ا ل إ ن ن س ا ما عليه إ ل ا أ ن يتوكل على الله ويعمل أ ن ب ا ل أ س ب ا ب ويجتهد في ع ب ا د ة الله تبارك وتعالى ويقوم بجميع الطاعات ا ل م ط ل و ب ة منه ويجتنب جميع ما نهي عنه نعود ل ل آ ي ه الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون الله عز وجل خلق ا ل إ ن س والجن والخلق كما عرفنا أ ن ه ا ل إ ي ج ا د من عدم وهذه الصفه خاصه بالله عز وجل فالخالق هو الذي يجب أ ن يعبد يا أ يهنا ا ا ل س ع بدو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي يعلم ما اغلق راشد والسماء ب ن ا ء الى آ خ ر ا ل آ ي ة و ع ي ا كبير ة فالله عز وجل خلقنا لعباده ت و ت ك ف ل ب أ ر ز ا ق ن ا ورزق سمعنا في ذلك الحديث أ ن الانسان رزقه يكتب له, رزقه يكتب له. كما في حديث عبد الله بن مسعود يؤمر الملك بكتب ك ب رزقه و أ ج ل ه وعمله شقي ن او شغير إ ذ ا الرزق مضمون وعرفنا على أن ان ل لابد ر ز ق م الرزق ع م ما ل يقول البيت ل إذا ا في ويأتي نجز يقول شيء لكل يمكن هذا لا لا بد من العمل إ ذ ن الله عز وجل يقول ما خرجت اريد ل ل ج ن و ا منهم رزق وما أ ر ي د أ ن يقيموا إ ن الله هو الرزاق ل ل ق و ة المكينه فالله عز وجل هو الذي يرزق ع ب ا د ه وكما ه و سمعنا في الحديث السابق أ ي ض ا أ ن ه يرزق الطير وهم ذ ا ب في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزق ولكن ا ل رزق لابد أ ن يعمل ا ل إ ن س ا ن ا ل أ س ب ا ب ا ل م ش ر و ع ة لا يجد ا ل إ ن س ا ن ان يذهب و ي س ر ك أ م و ا ل الناس أ و ي ق ت ص ب ه ا اذا كان عنده ق و ة و إ ن م ا يبحث عن رزق الحلال يعمل ويكد ويجتهد ولا يضيع حق الله عز وجل الله يقول عن عباده ا ل م ف ل ح ي ن ريال لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله ويقع في الصلاه التجارة لا بيكنا ر ي ا ل لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع ا ل ت ج ا ر ة والبيع مطلوب من ا ل إ ن س ا ن أ ن يعمله ا لكن لا تلهيه عن آ خ ر ت ه لا ت ل ه ي ه عن الواجبات عليه لله عز وجل ف ا ل إ ن س ا ن لا بد أ ن يجمع بين حق الله وحق عباده فهنا هو يشتغل في ا ل ت ج ا ر ة والله أ ت ى ع ل ي ه ل أ ن ه حينما يسمع ا ل م ا د ن يقول حي على ا ل ص ل ا ة خلاص ي ق ف ل و ن ذ ك ا ك ي ن ه م و ي و ق ف و ن تجارتهم و ي أ ت و ن ل ل ت ج ا ر ة مع الله عز وجل وهذه ا ل ت ج ا ر ة ا ل ر ا ب ع ة الله عز وجل يقول هل أدلكم على تجارة العليم تؤمنون بالله ورسوله أيها أدلكم على العذاب العليم إلى آخر الآية والتجارة محببة إلى النفس إلى النفوس يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة لكن التيارة يقول العذاب العليم تنجيكم تؤمنون محببة آمنوا تنجيكم تيارة تيارة يا آخر هذه شف هذه التجاره ا ل ر ا ب ح ة مع الله عز وجل ف إ ذ ا كنت أ ي ه ا المسلم تحرص في هذه الدنيا على جمع المال على ا ل ت ج ا ر ة بالوسائل المختلفه ة التجارة حركة كثيرة يعني البيع في يروح يفتح فيه يفتح فيه محل. هو تاجر وعنده هو أشياء يترك شارع الشوارع وعنده نشاهد من ولكن مكان من ن والشراء شاهدوا كلما ذكار تاجر ما ولا أهل أهل أجل أ محل هو يكثر من ت ج ا ر ت ياتي الدخل من كل ج ه ة إ ذ ا أ ن ت يا أ خ ي ا ل ت ج ا ر ة بين يديك وتستطيع أ ن تدخل على نفسك الدخل المتواصل الذي لا ينتهي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل و ق ر ا ء ا ل ق ر آ ن و ا ل ص ل ا ة والصوم والحج هذه كلها من انواع التجاره فعلى المسلم أ ن يعمل هذه ا ل أ ش ي ا ء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ان يكسب فالرسول ي ي في و م ألف الحسنة حسنة جاء ا ي ه م في ي ا ل ب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال هذا القول فقالوا أ ي ن ا يكسب أ ل ف ح س ن ة الف ك ث ي ر م ن ه ا ق ل ي ل ة ف ق ا ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يسبب م ا ل ه تسبيح والتسبيح ا ب حسنه والحسنه بعشره امتار وبحمده يمكن دقائق أو ع ش دقائق تسبح ا ل م ئ ة وتكسب ا ل أ ل ف ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل ق ر آ ن في كتاب الله الذي لم ي ف ر د الله فيه به شيء أ خ ب ر رسول الله صلى ا ل ل ا عليه س ل ا م أ ن كل حرف منه ب ح س ن و ا ل ح س ن بعشر أ م ث ا ل ه ا قال لم أ ق ل أ ل ف ل ا م ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وم ي حرف فانظر كم حروف في هذا الكتاب إ ذ ا ق ر أ ت كتاب الله عز وجل و لا بد من التفقه ا و التدبر فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يحاول أ ن ي ك ت ب و ان يكتب وأن يجمع في هذه الدنيا بقدر ما يستطيع ل آ خ ر ت ه مثلما يحرص و يجمع لدنياه